ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا كورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرا صدرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا ورون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطافوا عليهم بأنيات من فيضات وأكواب كانت قوارير قوارير من فيضات قد وقدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَاءَيْتَ نعيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيْهِمْ فِي أَبْوَسٍ دُسٍّ خُبْرٌ وَإِسْتَبْرَقُوا وَحُلُّوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكل قرا اننا نحن نزلنا عليك القرانا تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع من أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيل.